ن س ى ا ل ه م والحيله ولا ج ر ح ولا مجروح يا عالم ب ا ل ط ا س ي ل وكل واحد فحاله يروح 「いじめに الغلط وتروح」「لو هيغير مكسوبه اهم شي على هالحالي لك م د ة كذا موعد يجي ويروح و أ س أ ل تخترع ق ص ة وريح الكذب منها يفوح عكست ا ل ل ي ن ي ب ا ل ش د ة يجي تعالي نبقى صحبه ونبحث عن دواء ا ل ر و ح وكل منا خذا حقه ولا جارح ولا مجروح はい。